خمسة ولا التاريخ اليوم على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الموسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فنستأنف هذا المجلس المبارك في شرح منتق الأخبار للإمام المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى قال رحمه الله في كتاب المناسك في أبواب دخول مكة وما يتعلق به قال رحمه الله باب الخطبة أوصت أيام التشريق. قال رحمه الله عن سرّاء إب إبنة نبهان. وقمنا عند الأديب. أن هذا سبق أن المؤلف أورده كما هو في باب سابق. ولا لا؟ نفس توقفنا هنا؟ وإحنا الشيخ في 21 وعشرين كان آخر درس عند هذا. عند ما لا بي النبي طيب طيب بسم الله ما في بس النبي يا شيخ ارخانا في وقت وكل طيب ناكمن؟ ناكمن؟ قال رحمه الله باب الخطبة أوسط أيام التشريق قال رحمه الله عن سراء ابنة نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس أوسط أيام التشريق رواه أبو داود وقال وكذلك قال عم أبي حره الرقاشي إن إنه خطب أوسط أيام التشريق قال وعن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنا رواه أبو داود قال وعن أبي نظرة قال حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس لا إن ربكم واحد؟ وإن اباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 فلما يتكلم المؤلف عن أحكام المبيت ورمج الجمار كان يتكلم عن أحكام اليوم الحادي عشر فناسب أن يأتي بعده فيما يشرع في اليوم الثاني عشر والمراد بأيام أوسط أيام التشريق هو اليوم الثاني عشر هو اليوم الثاني عشر أو اليوم الثاني من أيام التشريق فايام التشريق على الصحيح من أقوالها للعلم أنها ثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فيكون وسطها هو الثاني عشر فالذي أقصده أن المؤلف مشى بترتيب حسن مشى بترتيب حسن لما ذكر أحكام الرمي وأحكام المبيت وغالبها تكون في الحادي عشر ناسب أن يأتي بما يكون في اليوم الثاني عشر وهو ماذا أنه يشرع للإمام أن يخطب في الحجاج وفي المسلمين أن يخطب خطبة في أوسط أيام التشريق وذكر حديث سراء ابنة نبحان وكانت كما في روايه ربه بيت في الجاهليه أي صاحبة بيت in وإذا قيل ربه بيت في الجاهليه أي أنها صاحبة بيت تكون فيه الاصنام فيجتمع عندها الناس ويتعبدون لهذه الاصنام فكانت معروفة ببيت في الجاهليه قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس يوم الرؤوس هو اليوم الثاني من أيام التشريق هو اليوم الثاني من أيام التشريق وسمي يوم الرؤوس بذلك لأنهم كانوا يأكلون غالبا في ذلك اليوم رؤوس الأضاحي يأكلون في اليوم الثاني عشر يأكلون ماذا يأكلون رؤوس الأضاحي فسمي يوم الرؤوس فقال صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا قلنا الله ورسوله علم. قال أليس أوسط أيام التشريق الحديث رواه أبو داود وسكت عليه أبو داود وابن المنذر والبيهقي وحسنه النوي مع أن في اسناده ربيعة بن عبد الرحمن تكلم فيه قال وكذلك قال عم أبي جرة الرقاشي أنه خطب أوسط أيام التشريق ثم ذكر حديث ابن أبي نجيح عن عن رجلين من بني بكر وقد تقدم معنا قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق بين هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى في يخطب فيه أوسط أيام التشريق وهي لغة صحيحة طبعا ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بميناء رواه أبو داود وسكت عنه كذلك ابن أبو داود وسكت عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري وفي التلخيص ورجال الحديث رجال, رجال الصحيح والحديث يعني أقل ما يقال أنه صحيح لغيره ثم قال وعن أبي نظرة قال حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن باكم واحد ألا لا فضل لعربي على جميع الحديث رواه أحمد وإسناده صحيح وإسناده صحيح وهذه الأحاديث دليل على مشروعية الخطبة في ثاني أيام التشريق وهو يوم الرؤوس كما ذكرنا وهي من الخطب المتفق عليها وقد سبق معنا الاشاره الى الخطب المشروعة وقد ذكرنا أن الخطب عند بعض العلماء أربع الحج وعند بعضهم أنها ثلاث ما الخطب المتفق عليها خطبة يوم عرفة, عرفة ويوم العيد. النحر ويوم التشريق الثاني أو السطع يوم التشريق هذه تكود تكون عند أكثر العلماء يعني أنها ثابتة الخلاف في أي خطبة خلاف في خطبة الثامن أو السابع السابع أو الثامن وماذا خد الحادي عشر, الحادي عشر طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب في الثالث عشر صلى الله عليه وسلم فالخلاف واقع لكن خطبه يوم عرفة ثابته في صحيح مسلم وهي بإجماع مشروع أن يخطب الايمان في الناس في يوم عرفه وخطبه يوم النحر يعني كذلك ثابته وإن كان الخلاف واقع فيها في من العلماء من كما ذكرنا من قال أنه لم تكن خطبه وإنما كان سؤال اسئله سالها الناس النبي صلى الله عليه وسلم فظن بعضهم انها ماذا خطبه أما خطبة أيام أوسط أيام التشريق فهي ثابتة فهي, فهي ثابتة قال ابن قدامة يستحب أن يخطب الإمام في اليوم الثاني من أيام التشريق خطبة ما الحكم منها؟ قال ليعلم الناس فيها حكم التعجل والتأخر وتوديعهم حكم طواف الوداع يعني وبهذا قال الشافعي وابن المنذر وقال أبو حنيفة لا يستحب أن يخطب ماذا في أوسط أيام التشريق مخالفا للجمهور قياسا على اليومين الأخيرين فإنه لا يرى الخطبة فيها رحمه الله لأن الخطبه عند الحناف كم ثلاث وعند الشوافع أربع والحنابل. والحنابلة قوله وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنا يعني أي أن هذه احدى الخطب التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في منى في خطب في يوم النحر وفي ماذا وفي أوسط ايام التشريق والحكمه من هذه الخطب تعليم المناسك وكذلك ماذا الوعظ وقد استغل النبي صلى الله عليه وسلم اجتماع ماذا اجتماع الناس ولذلك اكثر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من اي شيء من وعظ الناس واذاك تلحظون خطبه حديثه بنظره ماذا ليست في المناسك انما هي في ماذا في ماذا تعظيم الوحدة بين المسلمين وماذا وأنه لا فرق بين عربين ولا عجمي إلا بالتقوى واضح والحث على الأمر العظيم في ديننا وهو التقوى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل مجامع ماذا مجامع الناس وإذا صح ما أخبر به يعني أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ومعه أكثر من مئة ألف صلى الله عليه وسلم وكان كلهم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وإذاك مر معنا في بعض الأحاديث قال ماذا فكنا نسمع ماذا صوته صلى الله عليه وسلم هو في الخيف وهم ماذا بمنزل بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك ماذا مما حباه الله سبحانه وتعالى لنبيه من المعجزات أن يسمع ماذا أن يسمع الناس ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس في منا فسمعوا أما في عرف فقد ماذا فقد امر المبلغ أن يبلغ أمر المبلغ أن يبلغ ولذلك قد يقال أن من الحكمة استغلال مجامع الناس في ماذا في الوعظ والتعليم لكن يراعى في ذلك الموطن المناسب ويراعى في ذلك الاختصار والبلاغة والإيجاز فانظروا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز بضعة أسطر بل خطبته يوم عرفه ونحن نكاد نتفق على أنه لم يفت من خطبة عرفه شيء لماذا لأنها كانت بمشهد كبير من الناس فلم يفوت منها شيء لكن لو رأيت في خطبة عرفة فإنها ماذا لا تتجاوز صفحة واحدة صلى الله عليه وسلم وهكذا خطبه صلى الله عليه وسلم بلاغة صلى الله عليه وسلم في إيجاز في جوامع كلم عظيمة منه صلى الله عليه وسلم ولذلك مما يذكر به الإنسان في مجال الوعد ومجال التذكير والخطبة أن يحسن الاختصار ويحسن الاختيار وينتقي العبارات ويركز في ماذا في ما يريد أن يقوله ليس الخطيب المفوه هو الذي يطيل أو يحسن أن يكثر من المترادفات والكلمات ويطنب في الألفاظ لا الخطيب هو الذي يوجز وكذلك تذكرون حديث عمار الذي مر معنا في كتاب الجمعة من فقي ماذا مأينة فقه الرجل ماذا طول ماذا صلاته وقصري خطبته نعم صلى الله عليه وسلم نعم الذي قال رحمه الله باب نزول المحصب إذا نفر من منا قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به رواه البخاري قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع هجعة ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله رواه أحمد وأبو داود والبخاري بمعنى قال وعن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم كانوا ينزلون بالأبطح قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. قال وعن عائشه رضي الله عنها قالت نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال التحصيب ليس بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليهما باب نزول المحصب اذا نفر من ميناء هذا الباب اراد به المؤلف رحمه الله ما يشرع لمن خرج من مكة هل يشرع له أن ينزل حيث نزل النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من ميناء نزل بالمحصب ثم ماذا ثم طاف صلى الله عليه وسلم طوف الوداع ثم ماذا ثم خرج وقد يعني مكث النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب كما ذكرت عائشة وابن عباس لأنه أيسر لخروج المحصب اسم وفعول مأخوذ ماذا من الحسباء وهي الحجارة الصغيرة الحجارة الصغيرة وسميت محصبا لاجتماع الناس فيه المراد به كما يقول الشيخ عبد الله البسام رحمه الله المراد به هنا يعني هنا وادي إبراهيم المنحدر من أعلى مكة والخارج من أسفلها لكن حد المحصب هنا الذي يعني نزل به النبي صلى ما كان يسمى عندنا في مكة بالمنحنى بالمنحنى وهو من جهة ماذا يعني نقول من المنحنى إلى مقبرة ماذا؟ إلى مقبرة الحجون، إلى مقبرة الحجون من جهة المعلة، ويسمى الآن، ويسمى الأبطح، يسمى الأبطح أو البطحاء جيد. يقول الشيخ عبد الله رحمه الله قد أدركته قبل زفليته أو رصفه حصباء. أما الآن فلا حصباء ولا محصب ولا بطحاء. يعني كان يتأسى. عليه رحمه الله فقد زفلت الشارع وبلط جانبه وقامت العمائر على جانبه وأصبح المحصب من أهم أسواق مكة التجارية جيد يقول قد كتب الأديب الأستاذ حسن سرحان في جريدة البلاد لا بطحاء بعد اليوم تأسيا على ماذا تأسيا على هذا المحصب تأسيا عليه لما يعني صار شارعا وأصابته يعني سفلته أو غيرها نعم حديث عائس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلىها أي ظاهر الرواية أنه صلىها بالمحصب فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم خرج من مك من مينا ولم يصلي ماذا الظهر ومن العلمان قال له أنه صلى الله عليه وسلم صلى ماذا صلى الظهر ماذا ب بمينا صلى الله عليه وسلم قال ثم رقد رقدة اينام نومه ليست بالطويله ليست بالطويله رقد رقدة بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به رواه البخاري والحديث اخرجه البخاري في باب طواف الوداع باب من صلى العصر يوم النفر بالابطح فكان البخاري يرجح انه صلى الظهر في منى والعصر المحصب والذي بين منا والمحصب ليس ببعيد خاصة يعني من يعرف طريق مكة من يأتي الآن من جهة جمرة العقبة فينزل ويجعل ما تعرفون ابن داود على يسالح مثلا ثم يأخذ هذا الطريق طيب فيكون المحصب قريب من جهة ماذا من جهة تعرفون أمارة مكة بعد أمارة مكة من جهة ماذا البطحاء والأبطحة والمنحنة يعني ليس بعيد ممكن أن يصلي الإنسان الظهر في ميناء ثم ينطلق إليه فيصلي فيه فيصلي فيه العصر ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والإشاء بالبطحة لاحظوا نص على أي شيء على أنه صلاها بالمحصر جيد ثم هجع هجعة ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله رواه أحمد وابو داود والبخاري بمعناه انظر دقة, دقة الإمام رحمه الله قال رواه أحمد وابو داود والبخاري بمعناه نعم بخاري أول حد لكن ليس بهذا اللف، ولذلك أخر رواية البخاري وهذا من تمام أمانة ماذا؟ أمانة المؤلف رحمه الله. جيد. لفظ البخاري سؤل عبد الله عن المحصب جيد؟ قال نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل به رسول الله صلى وسلم ونزل به عمر ونزل به عمر ولذلك يا بن عمر أن النزوب الأب طح ماذا؟ يرى أن النزول بالأبطح سنة كما سيأتي وعن نافع أن ابن عمر كان يصلي به يعني المحصب الظهر والعصر وأحسبه قال والمغرب قال خالد أحد الرواة لا أشك في العشاء في ذلك نعم ويذكر أنه ماذا ولا يحج حجة إلا ونزل بالمحصب ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم قالوا عن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح أي أرفق لخروجه إذا خرج رواه مسلم وعن عائشة قالت نزل نزول أبطح ليس بسنة نصت عليه عائشة إنما نزله رسول الله وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج ولفظ البخاري ليس فيه قولها نزول أبطح ليس بسنة بل هو لماذا بل هو لفظ مسلم وعلي ابن عباس قال التحصيب ليس بشيء ومراد ليس بشيء ليس بسنة ليس بسنة من سنن الحج ولا هو من مناسك ماذا ولا هو من مناسك الحج إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليهما في البخاري ومسلم أحمد نعم وأحاديث الباب دليل على ما أجمع عليه العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى جمرة العقبة حين رمى الجمارة بعد الزوال وفرغ من جمرة العقبة الثالثة في اليوم الثالث لأيام التشريق دفع من ميناء ونزل الأبطح وصلى بها كما ذكرنا الظهر على الصحيح والعصر والمغرب والإشاء ثم نام نومة خفيفا صلى وسلم ثم ركب راحلته صلى الله عليه وسلم ومر بالبيت فطاف فيه طواف الوداع ثم سافر عائدا إلى المدينة صلى الله عليه وسلم قد اختلف العلماء هل نزوله صلى الله عليه وسلم بالأبطح كان أو المحصب يسمى الأبطح أو المحصب هل نزوله طبعا كلا اللفظين المحصب والأبطح وردت عن أصحاب النبي هل نزوله كان على وجه القربة أم كان نزوله على وجه ماذا العادة نقصد بالعادة أنه أيسر وأرفق به صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة مهمة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج للطالب العلم أن ينظر هل جاءت إذا تجرد الفعل عن الأمر يعني فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيه أمر صريح فإن الطالب علم يحتاج أن ينظر هل هذا الفعل على وجه القربة أم على وجه الجبلة أم على وجه العادة واضح فمثلا على وجه القربة مثل ماذا السواك مثل السواك لكنه نقول لم يتجرد عن القرائن جاء الأمر فيه بماذا استاكوا جيد. نريد أمر تجرد عن القرينة عن الأمر. النوم. ضجعة الفجر جيد. ضجعة بعد ماذا ركعتي الفجر فإنها ماذا هل هي مشروعه هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة أم أنها ليرتاح صلى الله عليه وسلم وماذا. ويتهي لصلاة الفجر إن قلت على وجه القربة فإنك تقول ماذا تسن هذه الضجعه جيد إن قلت أنه إنما فعلها صلى الله عليه وسلم عادة وإنما فعلها ليتهي لصلاة الفجر فإنك تقول ليست ماذا مسنونة مثال خذوا أمثلة الآن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في السبابه في ماذا في الصلاة خروج النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ورجوعه من طريق جيد صلى الله عليه وسلم نزوله بالمحصب تختمه صلى الله عليه وسلم إطالة شعره صلى الله عليه وسلم ما كان صلى الله عليه وسلم فيما رو片 عن أنه ماذا يجمع بين أزاريل ثوبه صلى الله عليه وسلم هل هذه الأشياء فعلها النبي قربة أم عادة أم جبلة مشيه صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى تكفة تكف أن كان ما ينصب من حطد يعني مشت أقرب إلى مشية العسكر الآن جيد هل هذه كانت عادة ام جبلة منه صلى الله عليه وسلم الغالب ان مثل هذه الافعال كتقدمه صلى الله عليه وسلم واطاله شعره وفرقه لراسه صلى الله عليه وسلم وجعله له ماذا صلى الله عليه وسلم في شعره ماذا كدهانه صلى الله عليه وسلم وترجلي الغالب انها اي شيء انها من افعال العادات والجبلا فكانت عاده العرب ماذا والملوك ان يتختمون فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا ماذا تختم لأنجلي ماذا موافقة لهم ليختم ماذا ليختم رسائله صلى الله عليه وسلم ولذا الصحيح والله اعلم أنها على ماذا أنه ليس لا يقال أن التختم سنة مطلقا لا يقال هذا جيد وكذلك مشيته صلى الله عليه وسلم لا يقال أنها سنة أريد بها أن فاعلها يريد بها ماذا القربة جيد تبقى مثلا الإشارة بالسبابه في الصلاة ظاهرها القربة لماذا لأنها لم تكن من عادتهم إذا جلسوا مثلا يحركون الأصبع. جيد. ولا يظهر فيها ماذا منفعة ظاهرة في, في الصراط فلا شك أن المراد بها القربة فنقول يسن ماذا يسن أن يشير باصابعه جلست الاستراحة مرت معنا عن عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن قلت أن المقصود منها ماذا شيء من العادات وهو الارتياح ليتهيأ للقيام قلت أنها ليست سنة كما هو مذهب بعض العلماء وقلت لا أنه إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته الله عليه عشرة من الصحابة عنه وإنما المقصود بها القربة فيجب ماذا فيسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها نأتي للمحصف هذه أمثلة يعني جيد هذا يسيقه العلماء في افعال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يخلط بعض الناس فيظن أن بعض افعال الجبله التي كانت عليها ماذا كانت عليها العرب أو افعال العادات جيد فيخلطون فيظنون انها من السنن الصرفه جيد التي يسن فعلها فياتي الرجل يقول يسن التختم يسن اطاله الشعر يسن فرق الشعر يسن مثلا يجعل له ماذا عقيصتين في راس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول ليست سنه صرفه صريحه لكن في مجمل التاسي ماذا سنه ما معنى في مجمل التاسي من اراد ان يتأسى بالنبي في كامل ماذا افعاله سنه له ذلك الفعل لكن لما ياتيك الذي ماذا يقصر في كثير من العبادات او الطاعات ثم يتخير سنه يشتهيها قلبه من اطاله الشعر او التختم او غيره فيقول هذه ماذا هذه سنة نقول لا هذه ليست من السنة الصرفة إنما هي من ماذا من ماذا من سنة الحدي لقد كان لكم في رسول الله ماذا أسوة حسنة فمعم فمن كمل له التأسي بالنبي صلى سنة له مثل هذه ماذا سنة له مثل هذه السنة نأتي للأفضح قالت عائشة مسرحه كان أسمح لخروجه وأيسر لخروجه فلم يفعلها على وجه القرب لم يفعلها على وجه القربة، فلذا نقول الصحيح في هذا أنه أن نزول المحصبي ليس بسنه، فإن كان أيسر لخروجه وأسهل ماذا ماذا هجع به، لكن ابن عمر كان يرى رحمه الله يرى أنها سنه يرى أنها سنه من أفضل من كتب في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أبو شامع له كتاب في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في القرن السادس أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا التقسيم يعني لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم اختار قريبا مما يعني ذكرته منها كذلك رسالة جميلة للدكتور الأشقر اسمها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلدين من أفضل ما كتب في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحسن رحمه الله في, يعني في حسن سياقها وترتيبها وتقسيماتها وهو باب مشهور يذكره العلماء في باب أفعال النبي عند كلامهم في الأصول في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نعم جهات الشامية. لا هو ليس في جهات يعني لو خرجت من الغزة, من الغزة. جيد وسلكت الطريق المشهور من جهات المعابد تصل إلى الأبطح كان قديما يركب عليه لوحة الأبطح والمنحنة المنحنى والأبطح. أنا رأيت أدركت اللوحات هذه. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها. قال رحمه الله عن عائشه رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع إلي وهو حزين فقلت له فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي رواه الخمسة إلى النسائي وصححه الترمذي قال وعن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل ثم قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه ثم هلل وكبر ودعا ثم فعل ذلك بالأركان كلها ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال هذه القبلة هذه القبلة مرتين أو ثلاثة رواه أحمد والنسائي قال وعن عبد الرحمن بن صفوان رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فانطلقت فوافقته, فقد خ... فوافقته قد خرج من الكعبة وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم رواه أحمد وأبو داود قال وعن إسماعيل بن أبي ابن أبي خالد وعن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته قال لا متفق عليه باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها ساق المؤلف رحمه الله هذا الباب بعد باب نزول المحصب لبيان أن دخول الكعبة ليس نسكا في الحج والعمر أن دخول الكعبة ليس من سكان ولا من مناسك الحج والعمره وهو كما مذهب جماهير العلماء كما دل عليه حديث ابن عباس فإنه قال إن دخول البيت في الحج ليس من الحج إن دخول البيت ليس من الحج في شيء ثم ذكر ولقد أثر رواه ابن أبي شيبة ولأن دخول النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان عام ماذا عمل فتح إنما كان عمل فتح لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم فتح ماذا فتح الكعبة كما في القصة المشهورة ولم يكن صلى الله عليه وسلم ماذا محرما لم يكن صلى الله عليه وسلم حينئذ محرما وقد بوب البخاري باب الصلاة في الكعبة وأورد اثر بن عمر أنه كان يحج كثيرا ولا يدخل الكعبة كان يحج كثيرا ولا يدخل في الحكم من إرادة المؤلف رحمه الله أنه يريد أن يبين أن دخول الكعبة ليس من مناسك الحج والعمره قال باب ما جاء في دخول الكعبه والتبرك بها انا عيش قال خرج مني وسلم من عندي وهو قرير عين طيب النفس وفي لفظ أنه خرج من عندها وهو مسرور ورجع وهو كئيب ثم ف... ثم رجع الي وهو حزين فقلت له يعني ما شأنك فقال إني دخلت الكعب وددت أني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون أتعبت من أمتي من بعد رواه الخمسة إلا النساء والصحة الترمذي والحديث كذلك خرجه إسحاق بن راهوي والطحاوي والحاكم وصححه الحاكم وخرجه كذلك خزيمة مصححة له وفي إسناده ضعف في سناده ضعف في إسماعيل بن عبد الملك ضعف وقد تفرد به وهو كثير الوهم وهو كثير الوهم في الحديث حديث ضعيف ثم ذكر حديث سام بن زيد قال دخلت مع رسول الله وسلم البيت فجلس بحمد الله وأثنى عليه وكبر وأهلل ثم قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه ثم هل وكبر ودعا ثم فعل ذلك بالأركان كلها يعني ماذا أن وضع صدره ويديه وخده وهلل وكبر في لفظ المخزيمة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال هذه القبلة هذه القبلة مرتين أو ثلاث رواه أحمد والنسائي وخرجوا كذلك ابن خزيمة وأبو عوانة وإسناده صحيح وقد جاء مثله قريب من عند مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمر بدخوله يعني البيت وقال لم يكن ينهى عن دخوله ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه لاحظوا لم يصلي فيه سياتينا حتى خرج فلما خرج ركع في قبله يعني في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة قلت له ما نواحيها أفي زواياها؟ قال بل في كل قبلة من البيت يعني في كل جهة من البيت وفي لفظ فلما خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة وجه الكعبة من جهة ماذا من جهة مقام ابراهيم ومن جهة الباب نعم ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة طلقت فوافقت قد خرج من الكعبة وأصحاب قد استلموا الكعبة من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وصح ابن خزيمة واسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد وقد تقدم معنا كثيرا يزيد بن أبي زياد وقال البخاري في التاريخ الكبير لا يصح يعني الحديث لا يصح وعن اسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته قال لا متفق عليه وقد أخرجه البخاري في باب من لم يدخل الكعبة ونفذ البخاري اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا وسيأتي بيان ذلك مفصلا قد يقول قائل ما الحكمة من إيراد الإمام لبعض الأحاديث مع أن فيها ضعفا أولا لاحظوا الضعف ليس شديدا قويا جيد وقد يكون عند بعض العلماء حسنا لغيره مثلا طيب ولذا طريقة المحدثين وخاصة من يصنفون في أدلة الأحكام طريقتهم أنهم لا يستدل فقط للمذهب يستدل لغير المذهب للمذهب ولغير المذهب فليس الإمام قد يعرف أن بعض الأحاديث ضعيفة لكن لأنه ورد مثلا عند احمد أو عند غيره مشروعية التكبير والتهليل وأن يضع يقده كذا في عند الكعبة ماذا أورد الإمام مثل هذه, مثل هذه الأحاديث جيد طيب دلت احاديث الباب على مسائل أولها ما ذكرناه من أن دخول الكعبة ليس من أعمال الحج والعمرة وهو مذهب جماهير العلماء ثانياً وإن قلنا بأنه ليس من مناسك الحج إلا أنه يستحب ويتأكد لمن قدر دخول الكعبة أن يدخلها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل أصحابه من بعده وذلك لمن قدر عليه قال ابن حجر ومحل استحبابه ما لم يؤذي به أحدا ما لم يؤذي به أحدا بدخوله وقد روي في فضل دخولها حديث ضعيف رواه ابن خزيمة والبيهقي عن ابن عباس مرفوعا من دخل البيت دخل في حسنة ومن خرج خرج مغفور له قال البيهقي تفرد به عبد الله بن المؤمن وهو ضعيف وقد ذكرت أن حديث عائشة ماذا فيه ضعف لدي حديث الباب فيه في ضعف فإني مثلاً ماذا خرج وهو كئيب حزين لأنه قال أخشى أني ماذا أتعبتم أمتي من بعدي وفي لفظ أحمد بن خزيمة إني دخلت الكعبة ولستقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها إني أخاف أن أكون أشققت على أمتي واضح وتخيلوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها في الحج أو في العمرة لماذا لكان كثير من الناس يظن يظن أن دخول الكعبة ماذا من مناسك الحج او من المسنون في الحج واضح ولا وقع بذلك مشقه عظيمه فما ارحمه صلى الله عليه وسلم بامته عليه وسلم تذكروا معي حديث جابر فوقف عند الصخرات الصخرات اللي هي الان قريب من ماذا من جبل الرحمة ما نسميه جبل الرحمه انظروا الزحام الذي يحصل عند جبل الرحمه لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الصخرات القريبه ماذا من الجبل فكثير من الناس يظن أن من مناسك الحج اتيان هذا الجبل فتخيلوا لو أنه صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة أمام مشهد من الناس لبقي في الأمة ماذا حرص على الاقتداء به والتاسي به في دخول الكعبة ولذلك هذا من تمام رحمته صلى الله عليه وسلم مر بالبيت وحج صلى الله عليه وسلم وكان معه من عثمان بن أبي طلحه وكان يقدر أن يقول له يا عثمان افتح الباب كما أمره في ماذا في فتح مكة لكنه ترك ذلك صلى الله عليه وسلم كله رحمة وشفقة على أمتي ولذلك من العلماء من يقول إن هذا الحديث صحيح معناه صحيح ماذا معناه وتعلم بعضهم قد يكون حسن الحديث نعم ثالثا في استحباب التطوع في الكعبة يستحب التطوع في الكعبة وظاهر الاستحباب جيد مبنيون على فعله صلى الله عليه وسلم لصلاة وذهب الجمهور إلى صحة ماذا الفرض فيها وقد تقدم معنا الخلاف ورجحنا أن الذي يصح ماذا فعل النفل دون الفرض كما هو مذهب مالك رحمه الله ولعل مالك كما سيأتي وهو يرى أن أنه يستحب التنفل ولا يشرع ماذا صلاة الفرض لعله سيأتي في بعد قليل مسألة خلاف هل صلى النبي صلى وسلم في الكعبه ام لم يصلي سياتي ان قول مالك من أصحاب مالك أنهم يقولون ماذا صلى النفل ولم يصلي الفرد فجعلوا من أثبت من الصحابة وقال صلى النبي في الكعبه جعلوا محمول على ماذا على النفل ومن نفى حملوا على الفرد المسألة الرابعة طيب اختلفت الرواية هل النبي صلى وسلم صلى في الكعبه أم لم يصلي فيها؟ جيد، كما في حديث الصحيحي فعن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن أبي طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتح فتحها رسول الله وسلم كنت أول من ولج من هو ابن عمر فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله وسلم قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين من جهة اليمن أخرجه السبع. عدد ترمذي إلا أن الترمذي روى عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة وقال الترمذي حديث بلال حديث حسن صحيح وفي لفظ مسلم بين العمودين تلقاء وجهه قال ونسيت أن أسأله كم صلى ركعتين أو أكثر يعني وفي لفظ بين العمودين المقدمين وفي لفظ لمسلم أن رسول الله صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين فحديث ابن عمر دليل على صلاته صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة وقد حكاه ابن عمر وبلال وعثمان بن أبي طح حكوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة يعني في داخلها, في في داخلها وليس في الحجر وعن أسامة عند مسلم وأحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه هذا حديث أسامة حتى خرج فلما خرج ركع في قبول البيت, ماذا قبول البيت ركعتين وعند مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار فقام عند سارية فدعى ولم يصلي فحصل تعارض بين حديث الصحيحين وبين حديث مسلم وغيره جيد هذا التعارض اختلفت أنظار وأهل العلم في دفعه على أوجه والجمع بينه ولعل هذا مما دعا المصنف لاحظوا المصنف ماذا لم يرد الروايات في هل صلى النبي في الكعبة أو لا مع النبي الصحيحي لعل مصنف مدعاه إلى تركها هذا التعارض الطويل بينها العلم فيها وقد أحسن الإمام مسلم رحمه الله في السياق وقد أورد الروايات المتعارضة لكن ما الجمع بينها نقول من العلماء من سلك مسلك الترجيح فرجح رواية بلال وهي ماذا أنه صلى صلى الله عليه وسلم في الكعبة من جهة أن بلال مثبت واسامه نافي والقاعدة المثبت مقدم على النافي المثبت مقد... لماذا المثبت مقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة زيادة علم لما أدخل المسجد وأخرج فأقول لك نعم في المسجد درس وتقابل آخر فيقول لك لا ليس في درس الأصل ماذا أن المثبت معه علم زائد يأتي به والأصل في الصحابة ماذا العدالة والصدق لا شك <تصفيق> والمثبت مقدم على النافي من جهة ومن جهة أخرى أنه لم يختلف على بلال في الاثبات. الرواة عن بلال لم يختلف في إثبات ماذا؟ إثبات أن النبي صلى أما في غير حديث بلال كابن عباس فإنه اختلف عليه الرواة عنه اختلفوا عنه وهذا مذهب الجماهير أن النبي صلى, صلى في الكعبة وهذا هو الصحيح وقد نقطع به انه صلى صلى في الكعبه قال النووي وغيره يجمع بين اثبات بلال ونفي اسامه انهم لما دخلوا الكعبه اشتغلوا بالدعاء فراى اسامه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فاشتغل اسامه بماذا بالدعاء تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ناحيه والنبي في ناحيه ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فراه بلال وهو قربه ولم يره من اسامه وخاصه اذا ادركنا ان الكعبه كانت ماذا جو في الكعبة كان مظلما كان مظلما فلم يكن يرى وكان فيها ست سواري فلعله لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو لاشتغال أسامة بالدعاء والتعبد ولأنه قد ثبتت يعني ثبت إغلاق باب الكعبة وكون الظلمة مع احتمال أنه يحجبه عنه بعض الأعمدة كما يقول الإمام فنفاه عملا بظني هذا ظنه قال المحب الطبري ويحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يرى صلاته واستدل له برواية أبي داود الطيالسي وهي رواية حسنة أن أسامة خرج ليخرج الماء الذي ضرب به النبي وسلم على التصاوير فلعل النبي صلى في خروج أسامة لعله خرج صلى في, ماذا في حال خروج أسامة جيد قال القرطبي يمكن حمل الإثبات على التطوع كما هو مذهب مالك والنفي على الفرد وهذه طريقة المشورة من مذهب مالك وهذه الطريقة المشهورة من مذهب مالك الجمع الثالث أن يكون دخل النبي البيت مرتين صلى في إحداهما ولم يصلي في الأخرى وقال ابن الحبان الأشبه عندي أن يجعل الخبر في وقتين فيقال لما دخل الكعبة في البيت صلى فيها على ما رواه ماذا بلا جيد وعن عن ابن عمر ويحتمل نفي ابن عباس في حجته أنه دخل ماذا في حجته التي حج فيها صلى الله عليه وسلم فنفاه ماذا فنفاه ابن عباس واستحسن الحافظ ابن حجر هذا الجمع وعلى القول بأن النبي سلم إنما دخلها عام الفتح يترجح من كثير من الروايات من القرائن أنه صلى صلى, صلى فيها صلى الله عليه وسلم وترجيح ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى يحمل على حجة الوداع لكن الثابت لنا في حجة الوداع أنه لماذا لم يدخلها صلى الله عليه sava فجابر وعائشة ومن وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة في حجته والذي عليه أكثر العلم إنما أنه صلى الله عليه وسلم إنما دخل الكعبة مرة واحدة في عام الفتح ولم يدخل وثم حجة فلم يدخلها صلى الله عليه وسلم ذكرنا الحكمة قال الترمذي يستحب دخول الكعبة والصلاة فيها. المسألة الرابعة في حديث اسامه استحباب وضع الصدر والخد واليدين على الركن الذي في دبر الكعبة يعني ان يجعلها من ماذا؟ من داخل الكعبة. والمراد به الركن هذا هو ما بين الحجر الأسود والباب الذي هو الملتزم لك من أين؟ من الداخل من, من الداخل. ويستحب أن يحمد الله ويهلله ويكبره عند دخول الكعبة ويفعل هذا في أركانها ماذا وجهاتها واستحب بعض العلماء أن يضع حتى خده وصدره في نواحيها في نواحيها المسألة الخامسة والسادسه لم يبين في الاحاديث كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الروايات لم يبين عدد صلاته بل في الصحيحين على ابن عمر قال فسألته فنسيت أن أسأله كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن في أوائل صحيح البخاري جاءت رواية فقلت يعني ابن عمر أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساليتين فالصحيح أنه يستحب صلاة ركعتين بين الساليتين اللتين على يسار إذا دخل فإذا دخل الباب الآن الباب الموجود إذا دخل الباب تأتي ماذا سالية على اليمين ثم سالية أخرى جيد متقاربة الساليتين يستحب أن يصلي و الأن في الكعبة معين الموطن الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو موطن يقابل الباب يقابل يقابل الباب نعم من جهة من الجهة الاخرى يقاس على استحباب دخول الكعبة استحباب الصلاة في الحجر فإنه استحب الصلاة في الحجر كما تقدم معنا جيد و تذكرون عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أريد أن أصلي في البيت يعني الكعبة قال صلي في الحجر فإنه من البيت فإنه من البيت والحديث في الصحيح يقول النووي رحمه الله ينبغي للداخل للكعبة أن يكون متواضعا خاشعا خاضعا لأنه أشرف الأرض ومحل الرحمة والأمان ويدخل حافيا ويصلي في الموضع الذي ذكره ابن عمر رحمه الله الحديث الاخير حديث إسماعيل بن خاد قال قلت نبي أوفى أدخل النبي البيت في عمرته قال لا مع أنه اعتمر صلى الله, عليه وسلم ماذا أربع عمر صلى الله عليه وسلم والحديث دليل على أن دخول الكعبة ليس من مناسك العمراء ليس من مناسك العمراء ولذا ساقه المؤلف رحمه الله ليستدل على بأنه ليس من مناسك العمراء الباب الذي يليه نعم قال رحمه الله باب ما جاء في ماء زمزم قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال نقول مع استحباب الصلاه في الحجر وتاكده لمن قدر عليه ينبغي ان يزاحم عليه ينبغي ان يزاحم ألا يزاحم عليه نعم قال رحمه الله باب ما جاء في ماء زمزم قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له رواه احمد وابن ماجه قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني فقال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه فقال اسقني فشرب ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل يعني على عاتقه وأشار إلى عاتقه رواه البخاري قال وعلم عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون مما زمزم رواه بن ماجه قال وعلم عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له إن, إن شربته تستشفي به شفاك الله وإن شربته يشبعك أشبعك الله به وإن شربته لقطع ضمائك قطعه الله وهي هزمة وهي هزمة جبريل وسقي وسقي الله وسقي الله, وسقي الله وسقي الله وسقي الله إسماعيل رواه الدار قطني نعم باب ما جاء في ماء زمزم ساق المؤلف حديث الباب لبيان فضل ماء مازم زمزم وأنه ماء مبارك وإنما ساقه الإمام لأن سم لما ماذا طاف بالبيت يوم نحر طاف الإفاضة أتى ماذا اتى زمزم فاستقى منها صلى الله عليه وسلم وذاك سقى الإمام المؤلف زمزم سميت بذلك قيل لكثرتها يقال ماء زمزم أي كثير وقيل لاجتماعها وعن مجاهد أنها سميت زمزم مشتقة من الهزمه وستأتي معنا في الحديث الأخير وهي الغمزة والضرب بالأرض ضرب العقبي عقب الرجل بالأرض فإنها فإن جبريل ضرب ماذا بعقبه الأرض فماذا ففاضت زمزم وظهرت وقيل وال... سميت زمزم لحركتها فالشيء الذي يزم الذي يتحرك وقيل من أسمائها بره وقيل هزمه وقيل هزمة جبريل وقيل المظنون وقيل شباعه وقيل كثيرة وقد اورد بعضهم 40 اسما لها أكثر من أربعين اسم لها ومن أسمائها تكتم ومن أسمائها معين أسماء كثيرة جدا يعني توسع الناس في ذكر أسمائها لكن هو ماء مبارك نبع ماذا من تحت قدمي اسماعيل عليه الصلاة والسلام عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له رواه أحمد بن ماجه والحديث رواه احمد كما ذكر ابن ماجه ورواه الشافعي وابن ابي شيبه والبيهقي والطبراني ورواه ابن عدي من طرقي عن عبد الله بن المؤمل وتقدم معنا أن عبد الله ضعيف ابن المؤمل جيد وقد ضعف لكن تابعه إبراهيم بن طحمان وهو يعني من رواه يعني المقبولين وقد روى روايه ابراهيم بن طهما رواه الدارقطني والحاكم وابن حبان وقال الحاكم صحيحه صحيح الاسناد والحديث يحتمل التحسين وقد صححه المنذري وصححه كذلك ابن الملقن وصححه الألباني وضعفه النووي لكن الحديث يعني أقل ما يقال فيه أنه يصلح الاحتجاج قال ابن حجر وله ابن حجر رسالة في ماء قال رحمه الله هذا الحديث مرتبة مرتبة هذا الحديث أنه باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج يصلح الاحتجاج به كما ذكرت من حسنه من الحنابلة ابن القيم حسنه الزركشي كذلك لكن النوي ضعفه في المجموع لكن كما ذكرت الأقرب أن يقال فيه إما حسن أو حتى الألباني قال صحيح على من درجة الحسن وعن عائشه أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول السلام كان يحمله رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وخرجه البيهقي والحاكم سكت عنه تعقبه الذهب تعقب الحاكم فقال خلاد بن يزيد قال البخاري لا يتابع على حديث فائدة ما دري هل ذكرته سابقا الذهبي تعرفون تعقب الحاكم الحاكم في المستدرك يخرج ماذا حاديث على رجال الصحيح جيد وأو رجالي يقول على شرط الشيخين بخاري مسلم على شرط أحدهما او على شرط كذا جيد ولم يخرجه فالذهب غالبا يتعقبه فإن سكت قلنا سكت عن الذهب يعني موافقا لحكم من؟ الحاكم وإذا لم يتعقبه في الغالب أنه يرى أنه حسن عنده لكن في جملة يتعقبه فيقول في مثلا فيه فلان ابن فلان وهو وهو ضعيف ولذلك علن العلماء بتعقبات الذهب الحاكم أكثر من عنايتهم بالموافقة الذهب للحاكم واضح فموافقة الذهب للحاكم ليست في قوتها كتعقب الذهب للحاكم هذه فائدة يعني لاحظتها بالتتبع يعني. وقد ذكر العلماء شيئا من هذا جيد قال الذهبي خلاد بن يزيد قال المخاري لا يتابع على حديثه الحديث فيه ضعف جيد ضعف ليس قوياً وعلي بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى فقال لا طلبه ماذا الشرب فقال عباس يا فضل اذهب إلى أمك صلى الله عليه وسلم من عندها فقال فقال يا رسول الله إنهم يجعلون عيديهم فيه في يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله يعني أحسن فأتي رسول الله كل فيها رسول الله صلى الله وسلم في بعض فأتي رسول الله ليس فيها صلى الله عليه وسلم لكن في كثير من الكتب فيها فأتي رسول الله تذكرت قصة الذهبي أورد ترجمة إمام رحمه الله مات أحد العين ما نسيت الآن من سمى فصلى عليه عدد يسير من الناس إن كان في الناس الطعوم مرض الطعوم فكان الناس يتخوفون من ماذا؟ من الاجتماع فأكثر الناس في الكلام في العيمة العالم فلما صلى الناس الفجر قام أحدهم من طر يعني من طلبة الشيخ فقال قد رأيت الإمام وقد سألته أين أنت فقال في أعلى الجنة قالوا بما حزت ذاك قال إني لم أكتب يعني من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إلا وإذا مر باسم النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه إلا وقلت ماذا صلى الله عليه وسلم. وإذا اكتعجب بعض الناس إذا وضع الصاد أو وضع صاد لام عين إلى آخره لا لا تستثقل أن تكتب هذه الكلمة العظيمة وترددها على الدوام صلى الله عليه وسلم. وقل لو يعني لم يأتي من بركة هذا الدس إلا كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم الله مصلي وسلم عليه صلاة مديدة إلى يوم الدين. قال اسقني فشرب جيد من الذي ناوله؟ العباس ثم تزمزم وهم يستقون ويعملون فيها فقال اعملوا يقولها لي من العباس فإنكم على عمل صالح سقي الناس ثم قال لو أن تغلب لنزلت حتى أضع الحبل يعني على عاتقي وأشار إلى عاتق رواه البخاري وخرج البخاري في باب الحاج وقريب منه ما جاء عند مسلم الحديث جابر أت النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان تغلبكم الناس على سقايتكم لنزلت معكم والمعنى لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل اذا راوني قد عملت عملته لرغبتهم في الاقتداء بي حتى بالمكاثرة لفعلت ويؤيد هذا التفسير حديث جابر في صحيح مسلم لما ذكرنا قبل قليل فلولا ان تغلبكم الناس وعلى سقياتكم لنزلت ماذا لنزلت فنزعت معكم صلى الله عليه وسلم وفيه شرف خدمه الحاج وشرف خدمه ضيوف ضيوف الله وفود الرحمن شرف عظيم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن ماذا ان ينزل يسقي الناس لكن تخيل لو نزل النبي فسقى الناس لتقاتلت قريش على النزول لأجل ماذا أن يسقوا الناس صلى الله عليه وآله وسلم وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عيت ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون مما يزمزم رواه ابن ماجه ورواه الدارك وطني والحاكم وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه إذا كان انظر دقة اليوم إذا كان عثمان بن الأسود سمع من ابن عباس قال الذهب متعقبا لا والله ما لحقه بل توفي عام مائة وخمسين إمام الذهبي إمام ناقد رحمه الله وأكبر مشيخته من ابن جبير ابن جبير توفي 63 أو قريبا منها جيد 93 فهو لم ماذا؟ لا ليست ثلاثة وستين قد تكون هذا لا صحيح لأن ابن جبير كان مع الحجاج والحجاج ما تقبلت التسعين نعم طيب الحديث فيه ضعف الحديث فيه ضعف وين كان مشهور وقد صحه بعض المعاصرين لكن فيه ضعف واو ما الذهبي لا تضعيف او ما الذهبي لا التضلع هو الاكثار من الشرب حتى تمدد جنبه واضلاعه يتمدد جنبه واضلاع الشارب وهو منسوب الى الضلعه وهو القوه فكانه يقوي وقيل منسوب الى ضلع الانسان جيد عظمه جيد وضعفه ما فيه من جهه ماذا جانبي وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زمزم لما شرب له ان شربته تستشفي به شفاك الله وإن شربته يشبعك أشبعك الله وإن شريبته لقطعه ضمعي قطعه الله وهي هزمة والهزمة قلنا الغمزة بالعقب في الأرض وسقي الله إسماعيل رواه الدار قطني <تصوري> الله Asha'adu an لا ilaha illa الله. Asha'adu an لا.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 as Thank <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم حديث ابن عباس ما هو زمزم لما شرب له إن شربته تستشفي به شفاك الله إلى آخره قلنا رواه الدار قطني ورواه الحاكم وقال الصحيح للسناد إن سلم من محمد بن حبيب الجارودي يعني كان فيه علة محمد بن حبيب وما لابن الملقن إلى تحسينه وحسنه الألباني رحمه الله وقال حافظ بن حجر رحمه الله في الفتح رجاله موثوقون إلا أنه اختلف في رساله ووصله وإرساله أصحه وله شاهد من حديث جابر اللي هو حديث جابر الأول ما الزمزم لما شرب له وقد جمعت فيه جزءا يعني ما الزمزم للفائدة من علماء من يرى أن الحديث جابر اللي ذكرناه الأول ما الزمزم لما شرب يقوي حديث الأخير هذا فكان الحديث يتقوام ببعضهما فيرى أن الحديثين كليهما ماذا؟ كليهما حديث على الاقل أن يقال ماذا؟ صحيح أو, أو حسن طبعا العلماء معايير في التفريق بين الحسن والصحيح دلت احاديث الباب على مسائل أولا أجمعت الأمة على أن ماء زمزم ماء فاضل مبارك وهو من الأشرب التي يستحب ويتأكد شربها بل ويرجى نفعها بإذن الله فهو ماء طاهر مبارك يروي الضماء ويسكت الجوع فقد جاء في صحيح مسلم في حديث طويل في قصة إسلام من عمرو بن عبسة وقصة أبي ذر رضي الله عنه بقصة اسلامي أبي ذر وأن أبا ذر جلس زمنا وطعامه وشرابه يومئذ ماذا ماء زمزم وقال ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة ماء ماذا سخفة جوع فقال له النبي هنا الشاهد إنها مباركة أي زمزم إنها طعام طعم هذا روايه مسلم وزاد أبو داود الطيالسي أبو داود الطيالسي وإسشفاء وسقم وهي زيادة حسنة جيد وأما أنه ماء طاهر مطهر فيدل عليه ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي ذر في, في قصة شق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه شق صدره صلى الله عليه وسلم مرتين كما في الصحيح صلى الله عليه وسلم وجاء في الروات البخاري فغسله جبريل ماذا بماء بماء زمزم فهو ماء مبارك ولذلك فجعله البخاري باب ما جاء في ماذا في زمزم في الحج فكأن البخاري لم يثبت عنده حديث على شرطه في فضل ماء ماذا زمزم، فأورد هذا الحديث في قصة شق صدر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وغسل ماذا جبريل لصدره ماذا، بماء زمزم، ما يدل على فضلي وبركتي ماء زمزم، وقد أثبتت التجربة في هذا الفض يعني الفائدة العظيمة والمنفعة الكبير وتذكرون كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وقد يعني كرره في أكثر من كتاب. أنه كان يقول كان يصيبني المرض فأجلس ماذا في مكونا في مكة فأجلس أشرب من زمزم أياما فيذهب ماذا ما يذهب من العلة والمرض ولا شك أن من شربه كما قال يسلم ماء زمزم لمن شرب له لما شرب له فمن شربه بصدق موقنا بأنه طعام وطعم وشفاء وسقم أن من شربه بهذه النية أن الله عز وجل قد يس... يفتح له بابا من الخير والبركة والانتفاع قال العلماء يستحب أن يأتي زمزم فيشرب من مائها ويشرب لما أحب من أمور الدنيا والآخرة كما في الحديث لما شرب له ولحديث جابر كذلك, قال كذلك من المسائل قال الشافعي وأحمد يستحب أن يكثر من ماء زمزم وأن يتضلع منه ويتملى ويرتوي ويستدلهم بماذا الحديث آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون مما يزمزم استحب الشافعية أنه إذا أراد أن يشربه أن يستقبل القبلة ويذكر الله عز وجل ثم يدعو وقد قال استحباب لا دليل لكن لو استقبلنا بأس خامسا يستحب أن يتنفس ثلاثا كما في كل شراب فإذا فرغ حمد الله واستحب بعض الفقهاء أن يشرب الزمزم قائما فإن النبي سلم شربها قائما صلى الله عليه وسلم نقول من كان من عادته أن يشربها دائما يشربها ماذا؟ جالسا لكن من كان مثلا في الحرم فمر ففعل كما فعل النبي فشربها قائما فهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم, نعم. باب الذي قال رحمه الله باب طواف الوداع قال رحمه الله علي بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد ما يذكر في الانتفاع في الاستشفاء في المرض إذا اجتمع الانسان ماء زمزم مع القرآن فقد يقال يعني إذا الإنسان ألم به المرض أو شيء يحس يعني يذكر بأن يشرب ماء زمزم ويقرأ فيه بنفسه. فيقرأ فيه الفاتحة والمعوذات بصدق وإخلاص أقول هذا يرجى فيه نفع عظيم يرجى فيه, فيه نفع عظيم إذا اجتمع مع هذا الماء المبارك مع بركة القرآن وأنه شفاء فاجتمع شفاء ماذا القرآن وشفاء ماذا مع زمزم مع الصدق نيه من القارئ وإخلاص يرجى فيه النفع وأنا أؤكد احرص ما استطعت أن تقرأ بنفسك احرص ما استطعت أن تقرأ بنفسك فإن في هذا منفعة عظيمة نعم. نعم. قال رحمه الله باب طواف الوداع قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه قال في رواية أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاظة رواه أحمد قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حويين بعدما أفاضت قالت فذكرت فذكرت, قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا قلت يا رسول الله إنها قد افاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال فلتنفر إذن متفق عليه باب الطواف الوداع عقد المؤلف هذا الباب ليبين ما عليه الجماهير وما عليه الحنابلة من أن طواف الوداع واجب وأنه من مناسك الحج في الجمله ويسمى طواف الوداع ويسمى طواف الزياره ويسمى طواف النفره واضح وطواف الافاضه يسمى طواف الافاضه وطواف الحج وطواف الركن وطواف النساء هذه اسماء مشهوره عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الناس يعني ينصرفون في كل وجه الناس الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ينصرفون يسافرون في كل جهه ويخرجون من مكه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفر ناهيه لا ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد احد ماذا نكره والنفي في النكره ماذا يدل على العموم فكان النبي يقول لا ينفر أي أحد لا ينفر احد حتى يكون اخر أو آخر عهده بالبيت الطواف رواه أحمد ومسلم ولفظه ابي داود حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت وله قصة في صحيح مسلم عن طاوس قال كنت مع ابن عباس إذ قال الزيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت فقال له ابن عباس إما لا يعني ماذا يقصد ابن عباس إما إن كانت حائضا فلا فلا تطوف وإن كانت حائض ماذا غير حائض فتطوف فسلفولانه الأنصالية إذا كنت شك في المسألة فسلفولانه الأنصالية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجع زيد بن ثابت لابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا صدقت يعني صدقت في أن الحائض إذا حاضت وقد طافت طواف الوداع أنها لا تطوف وقد حاضت لا تطوف طواف الوداع لا تطوف طواف الوداع ثم ذكر حديث وفي رواية أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ماذا أي الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه وقد أخرجه البخاري في باب طواف الوداع ولفظ البخاري الحائض يعني ماذا إلا أنه خفف عن الحائض دون قوله المرأة قال ابن الملق الحديث حكمه حكم المرفوع لاحظوا الحديث أمر الناس ولم يبين من؟ من الآمر لكنه إذا قال الراوي من الصحابة أمر الناس فحكمه حكم ماذا حكم المرفوع كان الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول بملق الحديث حكم حكم المرفوع على الصحيح عند المحدثين والاصولين حائض بحذف الحاء أفصح من حائضة بإثباتها واضح في اللغة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر تصدر يعني ماذا تخرج وتسافر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاظة رواه أحمد وأصله في البخاري بلفظ رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاضة صفية بنت حيي بعدما أفاضت طافت طوفة إفاظة قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حابستنا هي قلت يا رسول الله إنها قد افاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال فلتنفر إذن حاضت صفية كان حيضها ليلة ماذا ليلة النفر وهو ليلة ماذا ليلة الثالث عشر مع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث خرجه البخاري باب إذا حاضت المرأة بعد أن أفاضت وهو حديث طويل في مره معنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وذكرت فيه مسائل كثيره عاش رضي الله عنه قد مر معنا كثيرا الحديث الباب دليل على مسائل أولها أن من أتى مكة لا يخلو إما أن يريد الإقامة بها أو الخروج منها فإن أقام بها فلا وداع عليه من حجة ثم أراد بعدها أن يقيم بمكة لا وداع عليه لأن الوداع إنما يكون من, من المفارق لا من الملازم وهذا لا خلاف فيه ثانيها وجوب طواف الوداع على من أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره بعد فراغه من جميع مناسك الحج وهو قول أكثر أهل العلم منهم الحسن البصري والحكم وحماد والثوري وإسحاق وأبو ثوره ومذهب الشافعي وأحمد أنه طواف الوداعي واجب يلزم كل من أراد الخروج من غير أهل مكة أنه يجب عليه طواف الوداع ودليلهم ودليل لا ينفر أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم والأمر, والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم فكما كان قال لا ينفر صلى الله عليه وسلم وهو صريح في النهي عن خروج من مكة حتى يكون آخر عهده بالبيت وهو أمر مؤكد لا ينفرن أكده النبي صلى الله عليه وسلم الثاني أنه أسقط عن الحائض ورخص لها بأن لا تطوف بل جاء بصيغة خففة جيد ورخص والتخفيف لا يكون إلا عن أمر واجب لا يكون إلا عن أمر واجب وذهب مالك وداود وابن المنذر إلى أنه سنة ولا شيء في تركه وعن مجاهد روايتين كالمذهب وقالوا الأمر فيه أمر ندب ولأنه يسقط عن الحائط فلم يكن واجبا كطواف القدوم ولأنه كتحية البيت أشبه طواف القدوم ولعل الصواب وجوب طواف الوداع وقول من قال أنه يجب على من تركه دم يحتاج إلى دليل فأنا لا نجيب على من تركه الدم لكن يحرص المسلم على الا يتركه وكان المنذر يقول بوجوبه وانه لا يجب بتركه شيء فمن تركه ماذا اثم من ترك طواف الوداع فهو آثم مقصر فيما اتى لكن لا يجب عليه في ذلك الدم نقف على مساله سقوط ماذا طواف الوداع عن الحائض ونكمل ان شاء الله بعد الصلاه اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله الله اكبر الله اكبر شدو لا إله إلا الله. لاي أن محمد رسول الله. لاي على الصلاة، حي على لاي على لاي قد قامت الصلاة. الله لاي لاي لاي لاي الله لاي أكبر. لاي لو تقاربوا سد الخلل <تصفيق> <تصفيق> الله اكبر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 اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.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 اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا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 هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر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 سمع الله لمن حمده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 يُلْهِكُم أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي, يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب He says, Lord, if you didn't get me to a close point, then I'll be honest and I'll be والله خبير بما تعملون. الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله اكبر الله أكبر الله أكبر Oh